ولو نزل عليك كتاب في قرْعَسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحْرٌ مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزل الله ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ولو جعل الله ملكا لجعل الله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ول الدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مي يشاء الله يضله وَمَيْ يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضرائ لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأذل به الليل يخافون أي يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه وليو ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مي ينجيكم من ظلمات البل والبحر تدعونه تضرعوا وخفيه تدعونه تضرعوا وخفيه اللَّئِنَّ جَاءَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 بما كسبت ليس لها من دون الله وليو ولا شفيع ليس لها من دون الله وليو ولا شفيع وإن تعد الكل عدل الله يأخذ منها أولى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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُونُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَعْزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْء إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَم ما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 وسع رب كل شيء علماء فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحط بالأمن إن كنتم تعلمون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 من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ ٱقُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ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 فَلَقُلْ إِصْبَاحٍ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَوْا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 عنوان دانيه وجنات من أعناب وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ النَّبِيَّاً قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يحيي بعضهم يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَإِنَّكَ فِرينَ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِفْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِفْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلا أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. اوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَيْنِ يَمْشِي بِهِمْ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 وكذلك زين لك فيهم من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردواهم ليردواهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم والانام حلمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البغر اثنين قل آذ ذكرين حرم أب الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 قُل لا اَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إِلَّا أَن مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اختَلَطَ بِعَضْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلٰمَشُ هذَا أَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِشْهَدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذينَ كَذَّبوا بِآيَاتِنَا وَالَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون